وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ وُلِمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفَتَدَتْ بِهِ وأسروا الندامة لما رأاه العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ قُلْ وَلَا كِنَّ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ يا ايها الناس قد جاءكم من عند ربكم شفاء وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْكٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آمِنْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُنْذِرُكُمْ أَمَّا عَلَى اللَّهِ يَتَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ وَلَئِنْ نَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَا لَيُؤْمَنَّ الْيَوْمَ مَلْكِيَامًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ فُطْرًا عَلَنًا ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تكون وَمِنْ قَبْلُ كُنَّا نَتَّعِمُ دُونَ مِنَ الْعَمَلِ إِنْ لَكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُود وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنْتُمْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرْوَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّابِ وَلَا أَصغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا